أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام نسأل الله للأشعال أن يثبت لنا المحبة في الله والتآخ في الله ونسأل الله للأشعال أن يعمق هذه الأواصر بيننا فإننا لا ننجو إلا بذلك وقد بينا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الذين يأتون من بعده ويكونون على الإيمان الوسيق لقلة الأعوان عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تجدون على الخير للصحابة تجدون على الخير أعوانا فلا عجب ولا غرب أن تكون أفضل الناس إمانا تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا فقلة الأعوان تبين على غربة الزمان فمجب علينا أن نتمسك ونعضب النواجز على أواصر المحبة الأمر الثاني من حق شيخنا فضيلة الشيخ أحمد فريد بيدعوكم جميعا على عرص ابنته في مسجد أنا ما أعرف ما المسجد في بكوس اسمه أمير أم المؤمنين هذا اتداء الأمر الثاني الأمس يعني اتقل لفين ثم اتقل لفين ثم اتقل لفين ما تمشيش لما تعتقابلني بعد الدرس طيب الأمس تكلمنا على مسألة الخف والحمد لله لإخوة بلغونا إن كان فيه إخوة جميلة جدا الإخوة نايمة بالبصع وإخوة آخرين فالستاذ أيمن كان سيد النائمين أمس على ما أخبرت فلذلك انا سأسألك بالتفصيل الأول الذي ابتدأنا به الدرس صدر شيخي أدي له ميكروفون شيخ الله أدي له ميكروفون الصوت اه انت, انت بتسبق يعني انت الان بتتضل الباب جاي جدا طب لحظة لحظة نشوف الاجماع الصوت مكنش واضح خالص يا اخوة يا اخ سمي انت قلتلي الصوت كان واضح بعد الإخوة بعد الإخوة من ما دي دلالة عن الإخوة لا تسرع الطلب إخوة والله ما والله دا اللي يميز لا والله دا اللي يميز حرص الإخوة على لابد أصلا ما هو لا يفرق طالب عن طالب إلا بحرصه اسمع يا شيخ كنا نجلس لشيخ معين كان بيشرح كتاب وكتاب من أهم الكتب كان بيشرح كتاب في الإبلاد الكتاب الزكاة وهذا الكتاب فيه مشكلات كثيرة الشارح كان مثقنا في الفقه لكن كان عنده عيب في لسانه يعني بعض الحروف لا تظهر الإخوة بس تسمع سمعت أخذت الكتب ومشيت حتى ما نظرت إليه والله كنت أبكي فقط من سوء الأدب مع الشيخ وهم بيمشي وأنا ركست وهو يقرأ والله يعلم ربي هذه المحاضرات التي حضرتها معه كيف كانت الاستفادة إلى السماء سماء لا ليست بعدها استفادة يا إخوة ثمه الذي يفرق طالب عن طالب الحرص والحرص يظهر حتى مع الإعياء إيه اللي بقى ده كان راجل ميت خلاص انتهى الموضوع أنا كنت بنتهي من ال... في الجامعة انتهي من الاختبار وما روح راجع الاختبار الذي بعده الحمد لله كان بيبقى الاختبارات يوم ويوم فأترك الاختبار الثاني وهذا لدارة الشيخ محمد اسماعيل الله يحفظه قلت أنا أجلس وأستحي أذهب بعيد وأنا كالقتيل وأضع يدي رأسي على ركبتي حتى ولو أتاني النعاس لكن بستيقظ على مسألة معينة أتكلم فيها الشيخ أنقشها وانتهى الموضوع أقول هذا فوزي في كل هذه الأيام وكل هذه الأسابيع فالإخوة الفرق بين أخ وأخ طلب العلم الحرص فقدر أستاذ أيمن فصل لنا الطول وإن كان مشوشا يعني فقدر أنت الأخ أعطاك الأول الانزار عندما تصل به لقنك, لقنك جيد ما هو سيتلوك دوما لقنك فبالاجر مضاعف هاته المساء ها غير ايه حتى لو غير الفقه أنت الآن الفقه أصالة أو غير الفقه بيدرس لما يدرس لنت خذت مبالح ده كان ايش؟ كان العاب ورياضيات ولا كان فقه؟ كان فقه طيب طالب العلم طالب العلم لو, لو كان السخف بيتكلم في الفقه حاجه ازاي اسمع السخف عشان استفيد منه؟ الحكمه ضلت المؤمن والا اذا كان الطالب لابد له من الصوت على ظهري عشان ينتبه يبقى يبقى في ادخال عنده في الحرص ولا كان ده خطا انت مدرس عارف الفصل الفصل فيها مهامة كثيرة وفيه ناس محبين صح وطبعا اكثرهم غير المحبين صح والفصل بما فيه التلميذ وعنده التلميذ مكتلت جدا حتى لو حضرتها غمت ايش اللي بيحجز بيحاول جيب مسألة انت اتكرمت فيها او حلتها يبدأ يراجعها او يبينها اللي اخوة صح او لا هذا هو وان كانت النصيحة التي ازديتها النصيحة لها وجهها وانا اصلا ما كنت سأسافر لكن انا جاءتني امور ثلاثة وراء بعض مصالح ما ي... مش ممكن ان انا اصلا اترك واحدة منه جيد انا معك لكن انت ممكن فيه قتاق بكله وتكتب الاشكالات وبعدين يبقى النخراش في وقت اخر انا معك في ذلك كلامك صحيح لكن انت عندك العلم اتلامه يطلع عليك لا تتركه صح اتني بقى بالمسألة مسألة الذي مسح حاض... وهو في الحضر ثم سافر لا حوالي 3 قدم قدم الاسبوع القادم احمد المسحه الجرموق بتفصيله الجرموق ادانا دانه الخمر هو الجرموق بيعدي دانه الخمر واحد لابس دانه, دانة خمر في رجله وماشي بيها مش عارفه اه لا دي ده ان هم ساموا بالحج عليكم هو فايق الان عشان المساله عنده بكره فطبعا كل ذهن متقد فأتى بالحج عليه قال له دي دلالة لما يقول الجرموك وعرف ان هو مش فهمها يبقى سمع يبقى ايزا الكلام كان واصل حج دماغه تصدر شيخ لو, لو لبست دانة الخمر دن الخمر في رجلي انت صرفت انت كنت الله اكبر انت متأخر عن ايمن كمان دهني صدقا كان زي ايش بس هو في البداية انا سمعت الصفاره وقلت نسام الكلام ده وبعد كده اتعدل انتوا جيتوا درس من اهم الدروس طيب انا ايه شفع انا قاعد اقول من <تضح> اول لما ابتدى لغايه لما انتهى مش ما ايه ما جبتش اي حاجه فيه بس كمان واضح وقته جاي يبقى نختاره ونسمه وبقى أنت عندك مسألتين في الطرف الأول والطرف الأخير مسألة الجرموك ومسألة إذا مسح حاضرا اللي هي مسألة بداية العدد من الحدث أم من المسح يتفرع عليها بقى مسألة إن هو المسألة هل الحكم يدور على الانتهاء أم يدور على الابتداء وبقى أن قاعدة أبي إسحاق أنه يرى أن الحكم يدور على الانتهاء أنه لو مسح برجله اليمنى مسح الخف الأيمن وسافر ثم في السفر مسح الأيسر هل يتم مقيم ولا يتم مسح مسافر وقلنا دي قاعدة دائرة بين العلماء وبيناها مسألة مهمة جدا المسح على الجرموخ مهمة جدا أنك تتصوره الجرموخ ده معناه خف فوق خف خف فوق الخف الآخر له حالتان الحالة الأولى أنه يكون مخيت يعني غير منفصل فيعتبر نعتبر الخفين خف واحدا ونعطي له الأحكام طب إن كان مفصلين هذه الصعوبة إن كان مفصلي انا حتى صورتها للإخوة تصويراً قلت رجل جرح في رجل فرابط اللفافة أو الشاش هذا ما صورتش أنا على التصوير ولبس الخف فقلت إذا التصوير الأول أن يكون الخف الأسفل كاللفافة والخف الأعلى هو الخف فننظر فيه اشتراط الشافعية على أنه لابد اللفافة تكون على طهارة حتى أنهم يشترطون في الجبيرة إنه لما كانتش على الطهارة يعيد كل السلوات كما سنبين وبعد ذلك قلت الحالة الثانية أن يكون الخف الأول في الأسفل كالريج ننزل منزلة الرج والخف الأعلى ننزل منزلة الخف صحيح ولا لا وركبنا على ذلك مسائل إلى الله المشترك قلت هذا ولا ما قلت هذا طيب عامة لكن إن أنا لن أعيد كل الدرس وحمد عبد السلام في الدرس إذا أعيدت ومش هيحضره اول ما هبدأ فيه اخليه تحت بغاية ما يخلص وبعدين يطلع يكمل هذا جزما انت من غير ما انا اقول لك عندما تبقى انتكلم عن لبس الخوف تاخد بقى وتنسى بغاية ما الدرس عقابا لك وعقابا لكم لان انتوا ما بتحبوش النحو سابدأ بالنحو عشان الاسي انتو مش هانتو ف... هذي يعني هذي اول العقوبات التي سأرها اقبكم بيها ف... لا سننتهي من الكلام على الفاعل وانا قلنا ان احنا انتهينا لنبس عشان الباب ينتهي مع نائب الفعل وندخل في المتدأ والخبر تكلمنا في اخر اسبوع في الكلام على النحو ان مسألة تأنيس الفاعل مع الفاعل وقلنا الفعل يلزم حالة واحدة مع الفاعل اصراضا وتسنية وايش وجمعا دينا وقلنا الا في حالة واحدة وهي لغة على لغة أكلوني إيش البرايس ولهم حديث النجس سلم يتعاقبون فيكم ملائكة فقال يتعاقبون والصحيح أن هذه اللغة الفصيحة أنه يلزم حالة واحدة يبقى لنا الكلام على تأنيس الفعل مع الفاعل فتأنيس الفعل مع الفاعل له حالتان حالة وجوب يجب للفعل أن ترترب به تأنيس التأنيس ان كان ماضيا فينتهي بتاء التأنيس هذا معنى تأنيس الفعل أو إن كان مضارع نبدأ بالتاء نبدأ بالتاء هذا العكس بالعكس فتأنيث الفعل مع الفعل في حالتين أو على قسمين القسم الأول الوجوب والقسم الثاني الجواز يجب تأنيث الفعل مع الفعل في موضعين الأول أن يكون الفعل اسما ظاهرا حقيقة تأنيث حقيقة تأنيث يعني امرأة تلت هذا معنى حقيقي التأميس الذي يلد والمؤنس الحقيقي هو الذي يلد, يلد ويتناسب تقول قالت امرأة العزيز الآن, الآن حصحصة قالت امرأة امرأة لا تلد فهو مؤنس مجازي فلذلك قلنا لا المرأة تتناسب وتلد إذا مؤنس حقيقي فتقول لا تقول قالة لا يمكن أن يصح هذا تقول قالت ولذلك جاء القرآن قالت امرأة العزيز والمؤنس المجازي بالفرق بين الحقيقة والمجازي هو الذي لا يرد ولا يتناسى كالشمس وكالأرض وكالسماء كما سنبين إذن في الحالة الأولى ان كان الفعل اسما ظاهرا حقيقة تأنيس وجبات تأنيس الفائل قالت امرأة العزيز فازت هند بالجائزة أحرزت الكتاب او كل الجائزة الحالة الثانية ان يكون الفعل ضميرا متصلا عائدا على مؤنث سواء كان حقيقيا ام مجازيا ان يكون الفعل ضمير هذا القيد الاول ان يكون الفعل ضمير يعني ليس اسما ظاهرا الاول اسم ظاهر وله شرط ثاني ان يكون متصل بعمله مباشرة يعني لا يصل بينهما فاصل فالحالة الثالية أن يكون الفعل ضمير وهو أيضا متصل يعود على مؤنث سواء كان المؤنث حقيقيا أم مجازد قال الله تعالى إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تسقي الحرب تسير, تسير هنا تأنيس في الفعل المضارة هنا تأنيس الفعل وين الفعل؟ تسير الأرض في الفعل؟ مش هي هي الضمير العائد على المؤنث الضمير العائد على المؤنث تسير الأرض ولا تسقي الحص. أيضا قال الله تعالى فذروها في الآية التي جاءت آية صالح وهي الناقة قال فذروها تأكلوا في أرض الله تدعى بالتأنيس الفعل هنا لأنه الفاعل ضمير يعود على مؤنث وهي ناقة صالح رضي عليه وعلى مدينة أفضل الصلاة والأسكى السلام فذروها تأكلوا في أرض الله وأيضا قال الله تعالى عن الرحمة التي كتبها على نفسه وأنها وسعت كل شيء قال ورحمتي وسعت وسعت ونفال وسعت كل شيء ونفال هنا هي الدمير, هي يعود الدمير يعود على الرحمة المؤنسة قال ورحمتي وسعت النسة الفعل للدمير المتصل وهذا الدمير يعود على مؤنسة هذا الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها tonnesفعل مع الفعل مواضع جواز تأنيث الفعل مع الفعل كثيرة بإجاز منها أن يكون الفعل حقيق تأنيث لكن فصل بينه وبين الفعل فاصل في الأول إذا لم يصل الفاصل موجبه التأنيث لكن إذا جاء فاصل بين الفعل وبين الفاعل صحيحنا نقول بأنهم يجوز التأنيث لا يجب يعني يوز يوز التانيث ويجوز عدمه كان تقول مثلا نسق الزهراء مهندسه مهندسه بارعه نسق الزهراء مهندسه بارعه ما في تاء صحيح ليه مع ان المهندسه مؤنث ايش مجازي لانها لا تتناسل ولا مؤنث حقيقي مع انها مؤنث حقيقيه فليما لا مؤنث الفعل للفاصل سيجوز ان تكون نسقت الزهرة مهندسة بارع ويجوز ان تكون نسقة الزهرة مهندسة بارع لما؟ لوجود الفاصل وليس ليس يعني والافصح إيش أخر. لكن هل يجوز ان نقول بالتأنيس وبغير التأنيس نعم ان ولدت الفاصل هذه الحالة الاولى الحالة الثانية ان يكون الفائل اسما ظاهرا مجازي التأنيس ليس حقيقيا كالسماء والأرض كما قلت تقول مثلا شب الحرب الحرب مؤنس لكن مؤنس ايش مجازي ليس حقيقي مين ابن الحرب ايش حقيقة محمد الحرب ايش الفرق من المؤنس الحقيقي والمؤنس المجازي ها اتضبط الولادة التناسل والولاد يبقى الحرب مؤنس ايش مجازد. فيصح عن تقول شبه الحرب وشبه الحرب صح عن تقول شبه الحرب وشبه الحرب تقول طلع الشمس خطأ صح صحيح الشمس من ابن الشمس؟ مين بنت الشمس؟ الشمس معنّث لكنه مجازي فيصح عن تقول طلع الشمس وطلعت الشمس اذا سمعت احد تقول طلعت الشمس صح او كان النار صحه وان طلعت الشمس فلا تنكر عليه واذا قالت طلعت الشمس ايضا لا تنكر عليه لجواز ذلك هذه الحالة الثانية كما قال الله تعالى حتى تضع الحرب او زرها فين التعنيس هنا اين الفعل تضع وين التعنيس وين وين التعنيس كأول فعل ليش لانه دار احسنت من تنتبه وخليهم ينتبه لا عليك سلم عليهم بالانتباه وأما الماضي سيكون الثاء في آخر ألفان ومن ذلك أيضا قول الله تعالى فلما جاء السحرة قال له فراغون فلما جاء السحرة طيب كيف ذلك فلما جاء السحرة ها أيوة جمع, لا جمع تكسير وجمع يصح فيه هذا ويصح فيه هذا يعني في غير القرآن يمكن أن تقول فلما جاءت السحرة كما نقول قال النسوة قال نسوة في المدينة صحيحة ولا لا يصحي ذلك على ذايا جم التكسير واذا بلغ الأطفال منكم الحلم واذا بلغ الأطفال لك أيضا انه جمعة تكسير تقول بلغت وتقول بلغ في القرآن واذا بلغ الأطفال منكم الحلم في غير القرآن يمكن ان تقول اذا بلغت الأطفال مما جم التكسير وطبعا وجهة العربية في جمع التكسير في هذا اما ان تنظر للمعنى او تنظر لايش للنفز ان النظاره للجماعه هتكون قالت قالت نسوه للجماعه أو قال رجال قالت الرجال قالت الرجال يعني قالت مجموعة الرجال ده بالمعنى اما باللفظ هتكون قال الرجال والمؤنث هنا مؤنث ايش حقيقي مؤنث وايضا من ذلك قال الله تعالى والى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور طيب هنا الفعل مؤنث صح? صح يا احمد فين فعل اصالتك ترجع مؤنث وين التأنيف التألف الاولى دي لما? لأنه فعل مدارع مش ماضي لأنه فعل مدارع وهنا قول وإلى الله ترجع الامور ولما أنست هنا وقلت التأنيف هنا واجب ام جائز جاء لما? جامع التكسير جامع التكسير يصح أن تقول بالتأنيف ويصح أن طائ الحال الحل الرابعه ان يكون الفاعل اسما ظاهرا والمراد به الجنس كان تقول نعمه الام ترعى اولاد اولادها ولك ان تقول نعمه الام وعندنا حديث ظاهر جدا في هذا الباب ايش هو ها ها نعمه البدعه هذا عن عمر بن الخطاب عندما قال نعمه البدعه ولا تصدر بها الباب قل البدعه مقيته وقد جاءت على لسان عمر بتوجيه ولا تخلناها مت البدعه يا لا بسألة الامارة ماذا قد نعمل نعمة المرضعة وبقسة ايش او بقسة الفاطمة فهذه ايضا على الولاية هذه الاحوال التي فيها جواز التأنيس ووجوب التأنيس نختم الباب في الكلام على نائب الفاعل ونائب الفاعل ينزل منزلة الفاعل البدل كالفقه كله علم واحد البدل ياخذ حظ المدى اذا طبعا لن ندخل في مسألة لما يجعل الانسان الفعل مجن المجهول لما لا يذكر الفعل لامور كثيرة جدا اما للتحقير او للتعظيم او للخوف سارق سرق المال وقال سرق مالي هو يخشى ان يقول فلان فلان يسرق فيقتله فهي لها اسلام كثيرة ان يعني تمسي او نقول تجعل الفعل مجهولا فاذا جعلت الفعل مجهولا فان نائب الفعل ينزل منزلت للفاعل ايش هو نائب الفاعل المفعول المفعول به سينزل منزلة الفاعل طيب لو الجمله فيها اكثر من مفعول تقول المفعول الاول سيكون نائما عن الفاعل والمفعول الثاني يكون يمزل منزلة المفعول الاول نعم قد يقفظ الفاعل من الجمله فانى بعنى المفعول به فيصبح نائب الفاعل مرفوعا مثل يكرم المجتهد يكرم المجتهد انت في اصل الكلام تقول يكرم الله المشتهد يكرم المدرس التلميذ النذيب فاذا اردت ان تجعله نائبا لفعل يكرم يكرم المشتهد يكرم التلميذ النذيب نعم. واذا كان الفعل هذا بالنسبة للفعل الفعل المتعدي لمفعول واحد اما اذا كان الفعل المتعدين لاقصر من مفعول فالمفعول الاول هو الذي ينزل منزلة الفعل يكون نائبا عن الفعل يقول ظن الخبر يقينا أصلا ظننتم الخبر يقينا وين الفاعل هنا الخبر فالخبر فاعل فاعل منصوب وعلامة نصبه الكسرة الظاهرة على آخره ظننتم ها؟ وين الخطأ في هذا الكلام ده الكلام كله خطأ ايش هو بقى الخطأ الخبر ليس بفاعل هو, هو سفا فإن كان سفا هو صحنا نتكلم حتى لو خطأت اي حد انت ماشي زي ما انت ماشي فاي خطأ انت ماشي في طريق والاخوة في طريق اخر بالذات لهذه يا اخوة طب يستقيم اللسان متعدل. لا فيش عمق في اللغة لكن استقامة اللسان فقط هذا المطلوب منكم ضمنتوا الخبر يقينا مين اللي مقول بني اعربوا الجملة كلها محمد ضمنتوا الخبر يقينا قال فقط ماشي ما تكون دي منصوب طب زمان تريزون بتعمل ايه كتير عليك ده طب هات بس ماشي ارم ايه اصلا بتنصب مفعولين جيد ويقينا عن احنا عندنا فارس اللغه بس متخفي ورا الجدار اقتيب النهاية أستاذ جيد سمعت هيشفيها هيشفيها وينهيها ومشيبيعها هيحسابه زميها لذلك الله خيار أحسن الله لي طيب تغيير صورة قد ينوب الفعل أيضا قد ينوب الفعل الظرب مثل صيمة رمضان صيمة رمضان هي أصلاها صامة صح فأنا أريد أن أجعله مبني المجهول دي قاعدة عند العلماء الآن فتبت أنقلب ليه كما سنبيه نعم وأيضا ينزل ما زلتها بالفعل الجر والمجهول ووقفه في عرفات في عرفات يعني أب الفعل الآن ووقفه في عرفات أو المصدر كان تقول لا احتفال عظيم لا احتفال عظيم المصدر هنا الاحتفال هو الذي ناب عن الفعل طريقة تغيير صورة الفاعل مع نائب الفاعل أن تجعله مبني المجهود يعني ليس مبنيا للمعلوم له حالات الحالة الأولى إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء إذا كان ماضيا غير مبدوء بتاء زائدة ضم الأول تضم الأول وتكسر قبل الأخير ضم أوله وكسر من قبل آخره هذا إذا كان غير مبدوء بتاء مثل. أكل الطعام أكل الطعام شرب الشراب وإذا كان مبدوعا بتاء زائدة ضم الثاني مع الأول تفعل شيء آخر مبدوع بتاء حتضم الأول وأيضا تضم معه الثاني مثل لو قلت انا تسلمت الجائزة مريد أنا أبنيها المجهود تسلمت فأنت تضم أيضا الحفظ الثاني تسلمت الجائزة وإذا كان ما قبل اخره الفا القاعده عند اهل اللغه يقلبون الالف كاف مثل صامه صيامه صامه صيامه وكسر ما قبلها مثل صام رمضان احمد فين, فين هنا المبتدا والخبر يا ابني اسكت انت خليهم هم هم, هم رايحين في الشط خليهم ينزلوا الميه الله يديك ها لا ما اللي ضره طب تعالى طال اخلي اقول لك انا الدرجات هنا طيب صام رمضان انا اريد ان اجعل صوم هذه ابنيها للمجهود صام رمضان احمد طبعا احمد مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه ها أيوة يعني صام رمضان أحمد لان أحمد فاعل مرفوع وعلامه رفعه ايش ايه اللي حصل ده ليه خبط في الارض كده إذا فيه إيه طيب صام رمضان أحمد فأحمد سائل بس فائل مؤخر مرفوع علامة رفع إيه أخطأتوا بكله أرأيت؟ الكل نايم ها أحمده ليش؟ لأن أحمد ممنوع من الصرف صح؟ نعم طيب جيد الحالة الثانية هذه الحالة الأولى الحالة الثانية إذا كان الفعل مضارعا فضم الأول ويفتح ما قبل الآخر ضم أوله ويفتح ما قبل الآخر تنشأ الأندية والساحات الشعبية في المدن تنشأ نعم المثال الثاني فإذا كان أو الحالة الثانية إذا كان ما قبل آخر هي أواو أو القاعدة تقلب الواو والياء ألفا تقلب الواو والياء ألفا رام المجد محمد رام المجد محمد أريد أبنيها المجهول شش. رام المجد المجد محمد ها ها لا خطأ نقولنا إذا كانت اذا كانت واو اذا كانت واوا او يان تقلب الفا انت تريد تعرف راما هادي الالف دي اصلها ايه هاتي اتي المصدر المضارع يروم راما يرومه روما صحيح ولا لا فاذا اذا الالف اصلها ان كانت واوا او يان حتى تجعل المفهول الفئة المبنى المجهول اقلب الواو او الياء الى الاف يبقى يرام يرام المجد مفلوم؟ رامى احمد او رامى محمد والمجد تقال يرام المجد للقاعدة ان الاصل بترجع لاصلها اذا كانت واوا او يام تقربها الى الالف طيب ها؟ لا مع انت الان مش في كل الاحوال حتستطيع تجيب الواسط ليش المصدر ليس المضارع المصدر هو الذي ينضبط معك ان تعرف هذه الالف اصلها ايش المضارع مش في كل الاحوال ولذلك احنا نقول صمى يصوم ووو لكن ائتي بالمصدر صيام. ها? ايه صيام الاصل فيها صيام. فيكون الياه مفهوم? طيب. ايضا نقول تذاع انباء العالم في حينها بوسائل الاعلام. تذاع انباء العالم في حينها بوسائل الاعلام. ايه اصلها ايش? ها يذيع المذيع انباء العالم او نقول تذيع الاذاعات أنباء العالم في الفضائيات فأنت تريد أن تبنيها للمجهول ماذا استفعل الياء الآن تنظر في مصدر الياء الياء أصلها ألف فتردها الياء هتقربها إلى هتقربها إلى تزاع الأنباء إلى آخر الأنسلة وندخل بعد ذلك طبعا الأسئلة ما في أسئلة ده الكتاب الوحيد الحمد لله اللي نختمه هو في اي سؤال ولا في اي شيء ولا بنش ولا بنش حوله بننتهي